الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأقنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطرق القفن والجراد والقممل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 لَإِنْ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ إذاهم ينكثون فنتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين وأورسنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل